عويمين العباس يا فاطمة الحزينة ولنها طفلة ونائبات الهين ولنها ولنها حزينة ومن حنها ولنها حزينة ومن حنها اسمعني اسمعني اسمعني ولنها هوت فوق الطاشت تنحب ولنها شبط ماته رقي على راش الشبط ماتاي اي عمتها بكتها الطفله والمحنه اي اي بكتها عمتهو مصيبه هالبني هاشم عمتها فزت ناشدت زينب من يجنب عمتها اري جنوال جبايل مشي عندك حاجه لا لا يا ري جنوال